لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لا تعبدون لي سميتموها أنتم, أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سميتموها أنتم إلي الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إلي الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون